اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله الذي تواضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي دل كل شيء لعزته الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته اللهم لك الحمد مثل ما نقول وخيرا مما نقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يدل من واديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم نقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكائين البحار داما لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في عره ولا ذحر ما في قعره يا قوي يا عزيز يا قبهار يا جبار يا قهار يا جبار يا قوي يا عزيز يا من يقول للشيءكم فيكون يا من يقول للشيءكم فيكون يا الله يا ربنا اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل اسلحتهم دمارا ووبالا عليهم الهنا وربنا وسيدنا رحماك باخواننا في غزه رحماك باخواننا في غزه رحماك رحماك بهم يا رحمان رحماك رحماك بهم يا رحمان رحماك بهم رحماك بهم يا رحمان ارحم أطفالهم ارحم أراملهم ارحم أراملهم أيتامهم شيوخهم ضعيفهم جريحهم يا رحمة أنزل عليهم من فيض رحماتك أنزل عليهم من فيض رحماتك فرج همهم نفس كربهم يسر أمرهم آمن روعهم وانس وحشتهم اللهم أنزل عليهم السكينة أنزل عليهم السكينة نسألك لهم مددا من السماء يا رب يا رب ارفع الضر عنهم ارفع الضر عنهم يا من أجاب داود إذ ناداه يا من كشف الغم عن ذنون يا الله يا من أجاب زكريا يا من أجاب نوحا إذ نادا يا الله يا مجيب الدعوات يا رب الأرض والسماوات يا غياث الملهوفين يا من هو عند رجاء الخائفين يرحم اخواننا في غزة يرحم اخواننا في غزة انك انت الرحيم الرحيم انك انت الرحمن الرحيم اللهم وفق لنا دنودنا كلها ديقها وجللها اولها واخرها علانيتها وسرها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعود بك من زوار نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقومتك وجميع سفاتك اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ارفع قدرهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم واجعلنا قرة عين لهم اللهم أحسن خاتمتهم واكفر لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا ربنا جعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين إليك مخبتين أواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا ربنا اتتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واستل سخاء مقلوبنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك النصر على الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين لهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم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 واشفي مرضانا واشفي مرضانا ومرضا المسلمين والبسهم لباس الصحه والعافيه وجعل ما اصابهم تكفيرا لسيئاتهم ودفعه في درجاتهم اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اجعلهم في بطول الألحات مطمئنين وبجوتك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادن والتراب وحدنا اللهم ارحمنا والتفنا يا لطيف يا رحيم اللهم هذا تعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم فنعمل فنعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على نبينا محمد